في فقه إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله تعالى على الجميع أتناول فيه الموضوعات التالية أحكام الهروب من الزكاة والتحايل فيها وزكاة الخلطاء وبعض أحكام منع الزكاة فنقول وبالله التوفيق الهروب من الزكاة أو التحايل فيها سبق القول بأن الزكاة فريدة من الفرائض التي أوجبها الله عز وجل على الأغنياء بنص كتاب الله تعالى وبنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحق للغني أن يتهرب من دفع الزكاة أو يتحايل على إسقاطها لما في ذلك من مخالفة لشرع الله تعالى وإهدار لحق الفقير وعدم امتثال لأوامر الله تعالى ورسوله. هنا يتحدث المصنف رحمه الله عن هذا الأمر فيقول: ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح، وبنى في راجعة بعيب أو فلس كمبدل ماشية تجارة. وإن دون نصاب بعين أو نوعها ولو لاستهلاك كنصاب كنية لا بمخالفها أو راجعة بإقالة أو عينا بماشية ذكر المصنف هنا بعض الصور التي فيها هروب من دفع الزكاة أو تحايل لإسقاطها الصورة الأولى. ذكر المصنف أن ما هرب من أذى الزكاة أو تحايل على إسقاطها، وذلك بإبدال الماشية بصنف آخر. فإن هذا المر يعامل بنقيض قصده، فتأخذ منه الزكاة حتى ولو لم يحل عليها الحول. إذا علمنا أنه أبدلها ليتخلص بها من الزكاة، وهذا عقاب له بنقيض قصده، وهو مبدأ معروف في الفقه الإسلامي. فلو هناك شخص عنده مئة وإحدى وعشرون شاتا من الغنم حولها يأتي بعد إسبوعين فقط أو بعد عشرة أيام مثلا فقال بدلا من أن تلزمني شاتا سأبدل ما عندي من الغنم بالبقر أو أبدله بالإبل تهربا من دفع الشاتين فهذا يؤخذ بنقيد قصده فتخرج منه الزكاة لماذا؟ لأنه إنما أبدلها ليفوت على الفقير حقه وقد ثبت له أي ثبت الحق للفقير واستقر الأمر ولا عبرة بالاسبوع أو الإسبوعين فقد استقر حق الفقير بقرب قضاء الحول ويعلم, من ذلك, ويعلم ذلك من الرجل إما بإقراره وإما بقراء الأحوال التي يستدل فيها على ذلك صورة أخرى ذكر فيها المصنف رحمه الله أن من باع ماشية بعدما مكثت عنده مدة حيث مكثت الماشية عند المشتري مدة ثم ردت على, ردت على بيعها بعيب أو أفلس المشتري فإنه يبني على حولها عنده وكأنها لم تخرج عن ملكه كذلك ذكر المصنف رحمه الله سورة أخرى أن من كانت عنده ماشية يتجر بها فإنه إذا باع ماشيته هذه بعين فإنه يبني على حول أصلها وهو النقد الذي اشتريت به وهذه الصورة فيها إبدال للماشية بالعين بمعنى أنه إن أراد زكاة هذه النقود الآن فإنه يزكيها على الحول السارق لماذا؟ لأن الماشية أصبحت عرضا من عروض التجارة كذلك الحال أيضا إذا قام المزكي أو قام صاحب المال بإبدال الماشية بنوعها كمن أبدل بفتا بعراب أو بقرا بجاموس أو معزا بضأن فإنه يبني على حول المبدل ولا يستأنف لا حولا جديدا سواء جرت الزكاة في عينه أم لا يعني عملية الإبدال لا تؤثر على اكتمال او استمرارية الحول ويلحق بالمسألة السابقة ايضا او بالصورة السابقة ايضا ما لو قام صاحب المال بابدالها بنفس النوع لاستهلاك كما اذا اتلفها شخص وتقررت عليه القيمة فاخذ عنها ما شئة من نوعها فحينئذ يبني على حول اصلها ويلحق به أيضا ما لو كان عنده نصاب ماشية للقنية فأبدلها بنصاب عين أو بنصاب من نوعها ففي كل هذه الصور يبني على حول الأصل حيث يترتب على الإبدال رجوع إلى حول الأصل ولا عفرة بذلك لأنه نوع من التحايل وهناك صور أبناءنا الطلاب لا يبنى فيها على حول الأصل بل يستقبل بها المرء حولا جديدا أشار إليها المصنف بقوله قوله لا بمخالفها أو راجعة بإقالة أو عينا بماشية ومعنى قوله أن من أبدل ماشية التجارة أو ماشية القنية بنوع مخ... بنوع مخالف لها كما لو أبدل إبلا ببقر أو بكرا بغنم فهذا المرء لا يبني على حول الأصل، بل يستقبل بها حولا جديدا من يوم القبض. كذلك ما رجعت له الماشية بعد أن باعها بإقالة. رجعت له الماشية بعد أن باعها بإقالة من مفتاعها فلا يبني بل يستقبل لأنها بيع جديد. والإقالة هي أن يتراد البائع والمفتاع ما كان بينهما من البيع على ما تم البيع عليه ويصورة من صور البيوع سيأتي الكلام عنها في موضعها كذلك إذا قام المرء بإبدال عين بماشية فإنه يستقبل الماشية حولا من يوم اشترائها له سواء اشتراها لقنية أو اشتراها لتجاره. ثم شرع المصنف رحمة الله تعالى عليه يتكلم عن زكاة الخلطاء أو زكاة الخلطة وأحكامها والخلطة هي اجتماع صابي مع مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد وهي غالبا تختص بالماشية قال المصنف رحمة الله تعالى عليه في زكاة الخلطة أو زكاة الخلطاء كما يسميها البعض وخلطاء الماشية كمالك أي كمالك واحد بخلطاء الماشية كمالك فيما وجب من قدر وسن وصنف النويت وكل حر مسلم وقل حر مسلم ملك نصابا بحول واجتمع بملك أو منفعة في الأكثر من ماء ومراح ومبيت وراع بإذنهما وفحل برفق وراجع المأفوذ منه شريكه بنسبة عدديهما ولو انفرض وقص لأحدهما في القيمة كتأول الساع الأخذم نصاب لهما أو لأحدهما وزاد للخلطة لا عصبا أو لم يكمل لهما نصاب زكاة الخلطة أو زكاة الفرطاء كما أشرنا هي اجتماع نصاب أو نصابين في الأنعام لمالكين فأكثر وجاءت زكاة الخلطة مفسرة أكثر في كلام الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه وهو يرد يرد على ابن القاسم في زكاة ماشية الخلطاء. قلت ما الذي يكون الناس به في الماشية الفلطاء فقال سألنا مالكا عن أهل القرية تكون لهم أغنام فإذا كان الليل انقلبت إلى دور أصحابها والدور مفترقة تبيت عندهم يحتلبونها ويحفظونها فإذا كان النهار غدا بها الرعاة أوراع واحد يجمعونها من بيوت أهلها فانطلقوا بها إلى مرعيها فرعوها بالنهار وسقوها فإذا كان الليل راحت إلى أربابها على حال مما وصفت على حال مما وصفت لك أتترى هؤلاء خلطاء؟ فقال نعم نعم وإن افترقوا في المبيت والحلاب إذا كان الدلو والمراح والراعي واحدا وإن افترقوا في الدور فأراهم خلطاء قلت لابن القاسمي أرأيت إن فرقها الدلو فكان هؤلاء يسقون على ماء يمنعون منه أصحابهم وأصحابهم على ماء يمنعونهم منه فقال سمعت مالكا يقول إذا كانت الدلو والمراح والراعي واحدا وإن تفرقوا في المبيت والحلاب فهم خلطاء قال والراعي عندي وإن كانوا رعاة كثيرين يتعاونون فيها فهم بمنزلة الراع الواحد. وأما ما ذكرت من افتراق الدلو إذا كانت مجتمعة فذلك عندي بمنزلة المراح مثل قول مثل قول مالك لي هي مجتمعة وإن فرقها الدلو في حال ما وصفت. وليعلم أخ الطالب أن زكات الخلطة أو زكات الفلطاء هذه هي من حيث الأصل. تجب في المالين الزكاة حيث يعتبرهم الشارع كالملك الواحد أو يعتبر الشارع المالكين كالملك الواحد فيأخذ منهم معا ما يأخذه من مالك واحد بشروطه واحكامها التي سدات أولا الحديث عن شروط الخلطة الشرط الأول أن يكون أرباب المال قد نووها أي قصد الخلطة أي نواها كل واحد منهم أو نواها الجميع فلو أنني أودعت ماشية عندي لراع معين وجئت أنت على سبيل المثال وأودعت ماشيتك لهذا الراعي بدون تنسيق بيننا فلا نعتبر حينئذ خلطي يعني لابد من عقد النية على الخلطة الشرط الثاني أن يكون كل منهما حراً فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا فَلَا يُزَكِّي نَصِيبًا لأن الأصل وجوب الزكاة على الحر لا على العبد الشرط الثالث أن يكون الخالطين أو الخلطاء مسلمين أو مسلمين فلا خلطة بين مسلم وكافر وإذا وقعت الخلطة بين مسلم وكافر فلا أثر فيها للزكاة فتجب الزكاة في مال المسلم ولا تجب في مال الكافر وذلك لأن الكافر الصحيح أنه غير مخاطب بالفروع وعلى القول بأنه مخاطب بها فلن تقبل منه ما لم يأتي بالشرط الذي هو النطق بالشهادتين الشرط الرابع أن يكون كل منهما مالكا نصابا فلأفترضنا أنني أمتلك نصابا والآخر يمتلك أقل من النصاب فلا خلطة حينئذ حيث العفرة باكتمال النصاب عند باكتمال نصاب لكل واحد منهما. الشرط الخامس حوالاً الحول على الجميع. بمعنى أنه لا بد أن يكون الحول قد حال على الجميع. فإذا كان أحدهما حال عليه الحول والآخر لا فلا زكاة على الثاني. الشرط السادس تحقق الخلطة وذلك باجتماع الخليطين في الماشية في أكثر هذه الأشياء السبعة الملك بأن يكون مشتركا المنفعة والراعي بأن يكون الراعي للمالكين معا أو مستأجرا للمالكين معا والماء الذي يستقى منه والمراح والمبيت والفحل أن يكون الفحل الذي يضرب في الإناثي برفق للمالكين للمالكين أو للمالكين إن زادوا عن اثنين والمراد بالرفق أن لا يكون الغرض من اتخاذ فحل واحد هو الفرار من الزكاة أو التحايل فيها يعني الأصل أن يتخذ كل منهما فحلا لأمواله ولكن إذا تحايل أو تحايل أحدهما فاتخذوا فحلا واحدا للفرار من الزكاة من حيث العدد على سبيل المثال فحينئذ يعامل بنقيض قصده كل ما تقدم أشار عليه المصنف يعني كل ما تقدم في الأمور السبعة أشار لها المصنف بقوله واجتمع بملك أو منفعة في الأكثر من ماء ومراح ومبيت وراع بإذنهما وفعل برفق مسألة الرجوع بالنقص في زكاة الخلطاء أو زكاة الخلطاء قال المصنف فيها ورجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما. والمعنى أن الساعي إذا أخذ من أحد الخليطين الواجب عليه فإن المأخوذ منه يرجع على صاحبه بنسبة عددهما إن كان لكل وقص الوقص بالتحريك قال عنه الجوهري هو أن تبلغ الإبر خمساً، ففيها شاه ولا شيء في الزيادة، حتى تبلغ عشراً. فما بين الخمس إلى العشر وقص وكذلك الشنق، والشنق أيضاً قريب من الوقص. بعض العلماء يجعل الوقص في الأفكار خاصة، والشنق في الإبر خاصة. بعض العلماء يفرق ما بين الوقص ويفرق ما بين الشنق فيختص هذا بالعنم بالبقر ويختص هذا بالإبل قال وهما جميعا ما بين الفريد الفريضطين ينظر ذلك في كتب اللغة المأخوذ منه يرجع على صاحبي بنسبة عدد الماشيتين إن كان لكل وقص اتفاقا هذه الصورة جاء السياعي ولم يجد الخليطين وجد واحدا منهما فأخذ الزكاة من الجميع فهنا يرجع أو أخذها, أخذها كلها كلها من مال أحدهم فهنا يرجع الذي أخذ منه على الآخر بنصيبه كان يكون لأحدهما تسع من الإبل وللآخر ست فحين أذن تقسم الثلاث سياه على خمسة عشر على صاحب التسعة ثلاثة أخماسها وعلى صاحب الستة خمساها لأن خمسة الخمسة عشر ثلاثة وهذه المشاركة في القيمة واردة ولو انفرض لأحدهما وقص وإلا لم... وقص للآخر هذه المشاركة في القيمة واردة ولو انفرض لأحدهما وقص ولم يكن للآخر أي أنه إذا انفرض أحدهما بالوقص كان يكون لأحدهما تسع وللآخر خمس فإن الواجب شاتان على صاحب التسعة تسعة أسباع أي شا وسبعين وعلى صاحب الخمسة خمسة أسباع فإذا أخذ الشاتين من صاحب التسعة رجع على صاحبه بخمسة أسباع من أربعة عشر سبعا من قيمة الشاتين من صاحب التسعة وهكذا وهي صورة حسابية دقيقة يعرفها أصحاب الإبل أو أصحاب البقر المشتركين معا في ذلك هناك مسألة حول تأول الساعي في الأغذى من مالكي النصاب مناصفه قال عنها المصنف رحمه الله كتأول الساعي الأغذى من نصاب لهما أولي أحدين وزاد للخلطة معنى كلام المصنف أن الساعي إذا تأول وأخذ من نصاب لهما إن كان اثنين كعشرين لكل منهما فعلى كل منهما نصف قيمة الشاه التي أخذها الساعي زكاة بحسب اعتقاده فلو افترضنا على سبيل المثال أن هناك رجلين يملك كل منهما نصف النصاب فجاء الساعي واجتهد وأخذ من النصاب كله مع أنه لا يجب عليهما شيء فحينئذ يرجع على الآخر بنصف الشاه بمعنى أن الشاة تتقوم ويرجع على الثاني بنصف قيمتها ولا ينقض اكتهاد الساعي ولا تسترد منه الشاه يلحق بنفس المسألة أيضا أبناءنا الطلاب إذا كان لأحدهما نصاب وللآخر دون النصاب وجاء الساعي وزاد على شات للخلطة كما لو كان لأحدهم مئة من الغنم وللآخر خمشة وعشرون فأخذ الشاعي ساتين فأخذ الساعي شاتين فعلى صاحب المئة أربعة أخباس وعلى الآخر خمس مسألة أخذ الساعي بطريق الغصب أشعر إليه المصنف بقوله لا غصبا أو لم يكمل لهما نصاب بالمعنى، أن الساعي لو أخذ هذا المال بطريق الغصب وليس بطريقة التأول، نفس المسألة السابقة، إلا أن في المسألة السابقة الساعي اجتهد وتأول، لكن في هذه المسألة الساعي أخذها غصبا فلا يطالب المأخوذ منه شريكه بشيء كالصورة السابقة. يعني في الصورة السابقة في حالة التأول المأخوذ منه يطالب شريكه بنفس القدر. أو على قدر نصيبه فالصورة الثانية صورة الغصب لا يطالبه شيء فمن أخذت منه شاته فليحتسبها عند الله تعالى وليس عليه أن يرجع على الخريط الآخر بشيء نفس الوضع تماما إن لم يكمل لهما نصاب وأخذ من أحدهم فلا ترجع لأنها مصيبة ألمت بالمأخوذ منهم واستمراراً للكلام عن زكاة الخلطاء يقول المصنف رحمه الله وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين أو بنصف فقط ذا أربعين كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف بالقيمة فخرج الساعي ولو بجذب طلوع الثرية بالفجر وهو شرط وجوب إن كان أبلغ وقبله يستقبل الوارث مسألة تعدد الخلطة في مال رجل واحد التي قال المصنف فيها وذو ثمانين إلى آخرين معنى المسألة أنه لو كان عند شخص ثمانون من الغنم وخالط بأربعين منها صاحب أربعين وبالأربعين الأخرى شخصا أيضاً له أربعون يعني هنا عملية تعدد الخلطة الرجل عنده ثمانين شارك بها رجلين أعطى أربعين لهذا أو خلط في هذا بهذا أربعين وخلط بالأربعين الأخرى شخص ثالث شخص ثاني فالمشهور أن الخليطين كالخليط الواحد بناء على أن خليط الخليط خليط خليط الخليط خليط فالواجب إخراج شاةين شاةين على صاحب الثمانين شاة لماذا لأن له نصف الغنم وعلى كل واحد من خليطيه نصف شاه بالقيمة فمثلا لو خالط ذو الثمانين بنصف منها فقط وهو أربعين وهو أربعون ذا أربعين أخرى وأبقى الأربعين الأخرى بيده ببلد أو بلدين ففي المائة وعشرين شاه واحدة على ذو الثمانين ثلثاها وعلى ذو الأربعين ثلث منها والأصل كما ذكرنا وكما نعلم أبناءنا الطلاب أن الساعي يخرج لجمع الزكاة من أربابها في دورهم ومياههم ومراعيهم هنا يشير المصنف إلى وقت خروج الساعي لأخذ الزكاة فيقول وخرج الساعي ولو بجد طلوع الفري بالفجر وهو شرط وجوب إن كان وبلغ وقبله ويستقبل الوارث معنى الكلام أن الساعي يخرج لأخذ الزكاة من الأغنياء ودفعها لمستحقيها كل عام وجوبا فلا يلزم رب الماشية سوقها للساعي ولو كان العام عام جذب أي قحط وعدم مطر لأن الضيق على المساكين والفقراء أشد منه على الأغنياء فيحصل لهم ما يستعينون به ويكون وقت خروج الساعي الفترة التي تكون فيها المواشي لا تستغني عن الماء بحال ولو كانت الفترة فترة جدبا. وسنة وسنة خروجه وقت طلوع الثريا مع الفجر. والثريا عدة نجوم معروفة طلوعها يكون تارة مع الغروب وطارع عند ثلث الليل وطارع عند نصفه وطارت عند غير ذلك من أجزاء الليل بحسب الزمان من شتاء وصيف وربيع وخريف وطارت تكون مع طلوع الفجر ولا يكون ذلك. إلا في أول الصيف والخروج في هذا التوقيت أو عند طلوع الثريا والذي أشار إليه المصنف فيه حكمة بينها الإمام الحطاب رحمه الله تعالى عليه حيث أشار إلى أنه إنما طلب خروج الساعي في هذا الوقت ونيط الحكم فيه يعني تعلق الحكم به رفقا بالناس اجتماع المواشي على الماء فمن أعواجه سن يجده عند غيره وتخف عنهم المشقة بحمل الزكاة إلى الساعي أو تخف المشقة بالسير إليهم وهم متفرقون على المياه والمراعي لو خرجوا على سبيل المثال في زمن الربيع هو يقصد من ذلك أن عند خروج الساعي في هذا التوقيت تكون الأنعام قريبة من بعضها عند المياه فلو أن شخصا طلبنا سنا معينا عنده ولن نجده يمكن له أن يقترضه أو يستريه من جاري أو من رفيقه أو من من نحوه والدليل على أن خروج الساعي واجب لخنز الزكاة من أرضا بها في أماكنهم هو حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم يعني يخرج إليهم الساعي ويأخذها عند المياه وأشار المصنف بقوله ولو بجدب إلى أن رأي أشهب إذا كان العام عام جدب إن حبست فيه الأمطار فإن الساعي لا يخرج في تلك السنة لماذا؟ لأن أصحاب المواشي في جهد جهيد فلا ينبغي أن يأخذ منهم شيئا وقد ردوا على أشهب بأن هذا إذا كان هذا هو حال أصحاب الأموال فما بالك بحال الفقراء ولهذا يرحم الله المصنف حيث رد عليه بقوله ولو بجد مغالغة في ذلك مسألة مجيء الساعي شرط من شروط الزكاة يقول عنها المصنف وهو شرط وجوب إن كان وبلغ معنى ذلك أن مجيء الساعي شرط في وجوب الزكاة كما أن النصاب شرط على المشهور إن كان هناك سعاه وأمكنهم الوصول إلى أرباب المواشي أما إن لم يكن هناك سعاه أو وجدوا ولم يستطيعوا الوصول إلى أصحاب المواشي فالزكاة تجب عليهم بمرور الحول اتفاقا فهينئذ يقوموا بدفعها ولا ينتظروا مجيء الساعي ومن ورث ماشية قبل مجيء الساعي ووصوله إليه فإنه لا يجب على الوارث الإخراج لأن المورث مات قبل الوجوب ويستقبل الوارث حولا من الآن ما لم يكن عنده نصابا وإلا ضم ما ورثه له وزكى الجميع يعني المصنف يشير إلى أن هناك شخص ورث ماشية قبل مجيء الساعي له. لا يجب ورثها قبله بأيام على سبيل المثال أو بساعات أو نحو ذلك لا يجب عليه إخراج الزكاة لأنه يستقبل بهذا المال إلا إذا كان عنده نصاب فإن كان عنده نصاب أخرج عنه ونقل صاحب التاج والإكليل عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أن من كانت له ماشية تجب فيها الزكاة فمات بعد حولها قبل مجيء الساعي وأوصى بزكاتها فهي من الثلث غير مبدأة وعلى الورثة أن يفرقوها في المساكين الذين تحل لهم الصدقة وليس للساعي قبضها لماذا؟ لأنها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجيء الساعي بعد مضي عام ثم شعر المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى طائفة من أحكام الزكاة تتعلق بالوصية بها أو بنقصها أو بنحو ذلك أو بالامتناع عن إخراجه فقال رحمة الله تعالى عليه ولا تبدأ إن أوصى بها ولا تبدأ إن أوصى بهما ولا تجزئ كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت فإن تخلف وأخرجت أجزاء على المختار وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئه العام الأول إلا أن ينقص الأخذ بالنصاب أو الصفة، فيعتبر كتخلفه عن أقل. فكم لا وصدق؟ لا إن قصت هاربا، وإن زادت له فلكل ما, فلكل ما فيه تبدأ الأول. وهل يصدق؟ أي هل يصدق في قول قولا؟ وإن سأل فنقصت أو زادت، فالموجود إن لم يصدق أو صدق ونقصت. وفي الزيد تردد وأخذ الخوارج بالماضي إن لم يزعم الأداء إلا أن يخرجوا لمنعه مسألة الوصية بالزكاة قال المصنف فيها ولا تبدأ إن أوصى بها ولا تجزي معنى قوله رحمه الله أن رب المال إذا أوصى بإخراج الزكاة من ماله في بلد يصل فيه الساعي إليه لجباية المال ومات هو قبل وصول الساعي إليه وأوصى بإخراج الزكاة من ماله فهذه الوصية تخرج في الثلث وليست في الكل لماذا؟ ما هي في جملة وصايا تخرج كغيرها من وصايا الثلث. لأن المال هنا في هذه الحالة أبناء الطلاب بعد وفاة الإنسان تعلق المال بالورصة أو تعلق المال بحق الورصة ولكن يعتبر كلام المتوفى رحمة الله عليه فتنفذ وصيته من الثلث وقوله لا تبدأ إن أوصى بها إشارة إلى ما جاء في المدونة تحت عنوان مات بعدما حال الحول على ماشيته ولم يأتيه المصدق وأوصى بزكاتها قلت أرأيت من له ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول ولم يأتي المصدق فهلك رب الماشية وأوصى بأن يخرج صدقة الماشية فجاء الساعي أله أن يأخذ صدقة الماشية التي أوصى بها الميت فقال ليس للساعي أن يأخذ من الورثة الصدقة ولكن على الورثة أن يفرقوها في المساكين وفي من تحل لهم الصدقة الذين ذكرهم الله تعالى قلت لما لا يكون للمصدق أن يأخذ من ورس الصدقة وقد أوصى بها الميت وهذا سؤال على سبيل الاستنكار من الإمام لماذا لا يكون للمصدق أن يأخذ من ورس الصدقة وقد أوصى بها الميت كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه يشير أو يعطينا ملمحا إلى أن بوفاة صاحب المال لا عبرة بوصيته على بقية المال فتنفذ وصيته من ثلثه ولا يعد أثرها بقية المال لأن المال هنا انتقل من ذمة إلى ذمة أخرى ومعنى قول المصنف رحمة الله تعالى عليه ولا تبزئ إلى آخره أن من أخرز الزكاة قبل مجيء الساعي في بلد يخرج فيه الساعي لجبال الزكاة فإن زكاته غير مجزئة ولو أنه أخرجها قبل مرور الحول ووضعها في يد الفقير قال بعض شراء خليل وكان من حق أن يقدم هذه العبارة أي لا تجزئه على قوله وقبله يستقبل الوارث لأنها تتمة للكلام السابق وهو واضح مسألة هذه يشير فيها المصنف إلى أن المرء لا يجب عليه إخراج الستقراء قبل مجيء الساعي أو قبل حولان الحول وإن أخرجها فلا تجزئ كما يقول المصنف هنا مسألة أخرى وهي مسألة اكتمال النصاب بعد أن كان ناقصا وقت عد الساعي الساعي مر على ناشية وحسبها لينظر هل ستكون بها الزكاة في العام القادم أو لا فوجدها غير كاملة خلال تجوله في المناطق التي حولها ليشفي زكاتها مر عليها هي فواجدها قد كملت. فإن حسابه الأخير غير معتبر والمعتبر هو الحساب الأول فما دام قد حسبها في المرة الأولى ووجدها غير كافية فإن عليه أن يرجع حسابها إلى سنة قادمة ثم يأتي ويحسبها مرة أخرى فلو افترضنا على سبيل المثال أنه مر عليها وهي دون النصاب فرجع فوجدها بلغت النصاب بولادة من غير نوعها فلا يأخذ منها شيئا أن الزكاة حينئذ لا تجب فيها ولو كانت قد كملت دولادة أو بإبدال من نوعها أيضا فلا زكاة لذلك هنا إشارة طيبة أبناءنا الطلاب إلى مدى الرحمة التي يتمتع بها هذا الدين حيث لا يشق على الناس في أمواله ولكن ذكرنا أن الساعي يخرج لجباية المال وأشار المصنف أن المرأة لا يلزم إخراج الزكاة إلا إذا جاءه الساع، فما الحق لو تخلف الساع عن الخروج سنة من السنين أشار المصنف إلى ذلك بقوله فإن تخلف وخرجت أجزاء على المختار والمعنى أن الساعة لو تأخر عن الخروج في سنة من السنين لأسباب معينة واخرج المرء زكاته بعد ورود حولها فإنها تجزئ على المختار عند اللخمي ابن الماجشون يرى أنها لا تجزئ ويجب عليه التأثير حتى يأتي الساعي ولو تخلف أعواما فإن تخلف لغير عذر وأخرجت أجزاء اتفاق قلت تعليقا على كلام الفقيهين رحمة الله عليهم يمكن الأخذ فيه برأي الإمام اللخمي لا سيما وأن الناس منهم من يتحايل كثيرا على إخراج الزكاة فيحاول أن يتشبث بأي سبب يسقط عنه الزكاة فلو أن الساعي لم يقرر في سنة من السنين لظروف كظروف حرب أو ظروف طريق أو نحو ذلك أو عدم وجود ساعي في بيت المال في ذلك الوقت فإن رأي ابن اللخمي أن المرأة يخرج زكاة وتجزئه رأي ابن الماجشون أنها لا تجزئه وينتظر مجيء السياع رأي اللخمي أرجح وأوفق لأن الناس عادة يتحايلون على إسقاط الزكاة ورأي ابن الماجشون قد يكون فيه مبرر لذلك أو قد يكون فيه حيلة للناس لأن يتحايلوا على إسقاط الزكاة ومعنى قول المصنف رحمة الله تعالى عليه وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول أن الساعي إذا تخلف وبلغت الماشية نصابا ولم تخرج الزكاة في مدة تخلفه فإنه يعمل على الزيادة الموجودة لعام مجيئه اتفاقا وللماضي من الأعوام على المشهور سواء عرف عددها في كل سنة أو لم يعرف وهذا قول كثير من الفقهاء وعليه عمل أهل المدينة مثال لو تخلف عن خمس من الإبلي أربعة أعوام فجاء بعد الأربعة فوجدها عشرين أخذ ستة عشر شاه ويعمل على النقص أيضا للماضي ولو بذبح حيوان أو بيع لم يقصد به الفرار كما لو تخلف عن عشرين لمدة أربعة أعوام فوجدها خمسا ليأخذ فليأخذ أربع شياه يرى إنما يأخذ كل عام إنما, إنما يأخذ كل عام على ما قاله صاحبه أنها كانت عليه يعني يعمل على طبق ما يقول له صاحبها ومحل الزيد والعمل بالزيد والنقص هو ما لم ينقص الأخذ بالنصاب لو افترضنا على سبيل المثال أن الساعي تخلف عنك وعندك أربعون شاه وجاءك في هذه السنة وعندك إحدى وأربعون وقد تخلف عنك أربع سنين فلو أخذنا شاة العام الأول واحدة ثم أخذنا العام الثاني شاتا واحدة فلا يحق للسعي بعد ذلك أن يأخذ شيئا لماذا؟ لأن الأخذ الثانية قد نقصت الغنم عن النصاب فالسنتان الباقيتان لا زكاة فيها لأن أخذ زكاة ما فات نقص, نقص الغنم عن النصاب وهذا معنى قول المصنف إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة يعني نقص النصاب أو نقص صفة الألعام التي ستخرج منه وما معنى قول المصنف كتخلفه عن أقل فكامل معناه أن ساعي لو غاب عن الشخص مدة كثلاث سنين مثلا عن أقل من نصاب كثلاثين من الغنب ثم وجدها كمنت بولادة أو بدلاً من نوعها، وصارت خمسين على سبيل المثال، فإن المعترض وقت التمام، ويسقط ما قبله، ويزكي من حين اكتمالها، ويصدق ربها في وقت الكمال. يعني يأخذ بكلام كلام في ذلك ويصدق. مسألة نقصان النصاب بعروض المزكي. من هرب من أداء الزكاة ونقصت ماشيته خلال هروبه وبعد ذلك تمكن منه الساعي، فلا يصدق الرجل حين أذن في وقت نقصانها بل يؤخذ بما مضى من السنوات وكأن زكاة ماله كاملة أما في السنة التي أخذناه فيها فإننا نحكم بمقتضى ما نجده عنده لماذا أبناءنا الطلاب؟ لأن هروبه فيه إسقاط لحق الله عز وجل وحق الفقير ومدام قد هرب أو حاول الهرب بالزكاة فإنه لا يصدق في ذكر عددها نقصا ولكن يؤخذ على حالتها التي كانت عند الهروب أما الموجود الآن فيعامل بما هو أمام الساعد جاء في التجوى الإكليل نقلا عن بعض فقهاء المذهب الهارب عن السعاه يزكي لكل عام ما كانت عليه زادت على عدد العام الحاضر أو نقصت عنه قال أشهب إذا زادت فهو كمن غاب عنه السعاه لا يكون أحسن حالا منه وقد نصر الإمام الباجي القول الأول وأفاد أنه قول جميع أصحابهم إلا أشهب فقال يعني الإمام الباجي وجه القول الأول أنه ضامن للزكاة لتعديه بالفرار فإنه يضمن من الزكاة في كل عام على حسب ما وجبت عليه فكما يلزمه ضمانها يلزمه ضمانها نقصت كذلك لا يلزمه إخراج الزكاة لزيادة إن زادت ووجه قول أشهد أنه لا يكون أحسن حالا من الذي تغيب عنه الساعي من غير فرار فإنه إذا زادت عنده الماشية زكيت لسائر الأعوام على ما هي عليه من الزيادة وهو هنا غير متعدد فكان أخذها من الفار المتعدي أولاه ما حكم زيادة النصاب لهروب المزكي قال المصنف وإن زادت له فلكل ما فيه تبدائه الأول ما معنى كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه أن المرأة الهارب إذا زادت ماشيتها عن القدر الذي هرب به فإنه يزكي لكل عام من الأعوام الماضية ما فيه. فلو أنه مثلا هرب وشاته ستون شا ثلاث سنين ثم أفاد بعد ذلك مئتي شا وضمها إليها ثم أقام كذلك سنين ثم وجده الساعي فإنه يأخذ عن كل عام زكاة ما كان فيه من قليل أو كثير ولا يأخذ ما أفاد آخرا في العامين الآخرين لما مضى من السنين وليصدق الهارب في دعوه؟ ذكر المصنف أن في ذلك قولان قول بأنه يصدق في ذلك لأن الزكاة لا تجوى عليه إلا بالإقرار أو بالبينة التي تثبت عليه وليس فسقه بالذي يمضي عليه الدعاوي دون بيان يعني هذا القول يرى إنه روه فسق ولكن هذا الفسق لا يجعلنا نمضي عليه الدعوة إلا بوجود لأن المعروف أن البينة أصل من أصول الإثبات في الشريعة الإسلامية قول آخر أنه لا يصدق وتأخذ منه صدقة سائر الأعوام على ما هي عليه الآن لماذا؟ لأنه قد ظهر كذبه وتبين فراره عن الزكاة فلا يعتبر قوله ما الحكم إذا اختلف الساعي ورب المال في نقص أو زيادة؟ الساعي إذا سأل رب الماشية عن عددها فأخبره عنها ثم غاب عنه ورجع إليه فعد عليه الماشية فوجدها قد تغيرت عما أخبر به صاحبها هنا ينظر إن كان الساعي لما يصدق رب الماشية بما أخبره به أولا فالمعتبر ما وجده الساعي وإن صدقه وتغيرت إلى نقص فكذلك وإن تغير إلى زيادة ففي ذلك طريقا الأول أن المعتبر ما صدقه عليه والثاني أن المعتبر ما وجد عنده وهذا هو مراد المصنف في تردد هذه المسألة نوضحها أكثر فنقول جاء الساعي فقال للرب المال ما عندك فقال مثلا خمسين ثم خرج الساعي لمصلحة وعاد فوجد العدد قد اختلف فهنا هل يأخذ الساعي بكلامه الأول أو يأخذ بما كان عليه الوضع أمامه هنا في المسألة تردد مرجع هذا التردد أنه ينظر إلى الساعي هل صدقه في كلامه الأول أو لم يصدقه فالمعتبر في طريقة بعضين أن المعتبر ما صدقه عليه الساعي يعني المعتبر كلامه الأول طريقة أخرى أن المعتبر هو الحال الذي أمامه ومع ذلك كله فالاولى أن لا يعتمد الساعي على المعلومات التي يقدمها له رب الماشية بل عليه أن يتأكد هو بنفسه من الماشية وأن يجمعها بنفسه أو يأمر أحد أعوانه بإحصائها وهنا المسألة مسألة أمانة ومسألة الدين فعلى الساعي أن يتأكد بنفسه أو من خلال بعض أعوانه بعدد الماشية الموجودة ليزكي عنها صاحبها المقدار الواجب عليه هنا مسألة أخيرة أشار فيها المصنف إلى كيفية معاملة الخوارج الهاربين من الزكاة قال المصنف فيها ووقذ الخوارج بالماضي إن لم يزعموا الأداء إلا أن يخرجوا لمنعها المعروف أبناءنا الطلاب أن الخوارج فرقة كبيرة من الفرق التي ظهرت في مرحلة مبكرة في تاريخ الأمة الإسلامية وهم الذين خرجوا على الإمام علي كرم الله تعالى وجهه ومناهجهم وطرقهم وأساليبهم معروفة وقد تناوله العلماء بالذكر في كتب العقيدة وكتب السير والتواريخ فالذين يرون رأي الخوارج يخرجون عن طاعة الإمام ويقاتلونه ويتبنون رأي هذه الفرقة أو لا يتبنوه ولكن يتبنى ورأي الخروج عن طاع الإمام هؤلاء يجب على الساعي أن يأخذ منهم زكاة المال من السنوات الماضية إلا إذا ادعوا أنهم كانوا يدفعون زكاة أموالهم إلى فقرائهم فإن ادعوا ذلك صدقه الساعي في ذلك ووكلهم إلى الله تعالى يعني لو أن الخوارج ادعوا أنهم يدفعون أو كانوا يدفعون المال إلى الفقراء منهم دعواه هذه فيها تأول فيأخذوا بقولهم ويصدقهم الساعي ويوكل الأمر فيهم إلى الله عز وجل هذا إذا لم يكن سبب الفروج هو الهروب من أداء الزكاة فإن خرجوا لمنع الزكاة فليسوا مصدقين فيما يقولون من أنهم دفعوها للفقراء بل يجب على الساعي أن يأخذ منهم زكاة أموالهم للسنوات الماضية ولا يعاملوا معاملة الخارجين الهاربين من أداء الزكاة يعني هنا يفرق ما بين سبب فروج الخوارج هل خرجوا أساسا عن طاعة الإمام في صفة عامة وجاءت مسألة الزكاة تابعة أم كان الفروج في الأصل؟ هو خروج لمنع الزكاة أو للتحايل على منع الزكاة في الحالة الأولى يصدقون في كلامهم إذا ادعوا أنهم دفعوها لفقرائهم وفي الحالة الثانية لا يصدقون في كلامهم لماذا؟ لأن خروجهم مقصود به منع الزكاة وحينئذ تجب عليهم إخراج الزكاة عن السنوات الماضية ولا يعامل معاملة الهارب من الزكاة الذي سبقت الإشارة إليه في المسألة السابقة وبهذا أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس الذي تناولنا فيه أحكام زكاة الخلطاء وطائفة من الأحكام التي تتعلق بزكاة الأنعام وبعض الأحكام التي تتعلق بمنع الزكاة أو التحايل للهروب منها او اسقاطها والدرس التالي ان شاء الله تعالى عن زكاة الزروع والثمار والثاقق الله تعالى لما يحب ويرضاه ونفع بكم ونفعكم بعلمه وفضله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته